Book sedam deset i sedam. Sabatun usabaun. Sa Nešto obrazložiti 3. fe Ebda l Sbab Teletha. Zašto? ندة ترت لذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل الطرت يا مم سمتي يجب أن انقوزني يجب أن انق وزني يادم م سمتي لا أكلها لاي يجب أن انقص وزني لا أكلها لا لأني يجب أن انق وزني نة لماذا أنت لا تش البيرة لماذا أنت لا تشرب البيرة م يش واضتي؟ ما زال, أسافر. ما زال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا يزال علي أن أسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر لا لماذا أنت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه خلدنه <تصفيق> هي بارده يا يه نبييم لا اشربها لانها بارده <تصفيق> لا اشربها لانها باردة. زاшто نه لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي نيمم شاتشرا ما عندي سكر ما عندي سكر ياغا نه пием لا اشربه لاني ما عندي سكر La ašrabuha, li'anni ma' عنdi sukar. Zašto ne jedete supu? Limadza enta la tešrabu šorba? Limadza enta la tešrab al šorba? Ja je nisam naručio, naručila. Lam atlubha. لم أطلبها يادا ي نوجيا لا أشها لأني لم أطلبها لا أشرها لاي لم أطلبها اشتدة لماذا أنت لا تأكل اللحم لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ يا سم فيجيتاريانك انا نباتي انا نباتي ياغا نايدن يرسام فيجيتاريانك لا اكله لاني لا اكله لاني نباتي, لا أكله لأني نباتي.